أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لأن عباده بنو عبيده بنو إمائه لم نعبد غيره ولن نعبد غيره ولن نرضى أن يعبد في الأرض غيره ولذلك خرجنا ولذلك قاتلنا وخاصمنا وعلى ذلك والينا وعادينا وعلى ذلك نحيا وعلى ذلك نموت إن شاء الله اللهم منزل الكتاب مجري السحاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا بك نصول وبك نجول وبك نقاتل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يقلق فلن تجد له وليا مرحدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحسبه لا شريك له المتفجد بالأجوهية من دون قد ولا لي وأشهد أن سيدنا محمدا عم الله ورسوله وصفيده من خلقه وخليجه أرسله الله رحمةً للعالمين فأنار به الطريق وفتح به أعيناً عمياً وآباناً صماً وغلوباً غلفاً قال الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً عباد الله أمصيكم ونوصي نفسي أولاً بتقوى الله العظيم وطاعته ونزوم أوالده وكثرة مقابته وأحفركم وبالع حيانه ومخالف جامره وأستفتح بالذي هو الغيب يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبذ منهما رجالا كثيرا ونساء واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إما الله كان عليكم رطيبا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سريدا يصدر لكم أعمالكم لكم ظروبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَادَ فُوْزًا عَظِيمًا أما بعد اعلموا معشر الإخوة أن خيرا كلام كلام الله وأن خيرا هدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أن شر نور محتتاتها وكل محتتة في الدين بتاع. وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار تعالى الله وإياهم من حزرها وشدها يقول الله جل وعلا إن هذا آل القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويمشر المؤمنين الذين يحملون رضا الحالة أن لهم أجرا كبيرا في هذه الآية يمدح الله عز وجل كتابه كتابه الحالي لكل خير الناهي عن كل شر بأن كتابه العظيم يهدي لأقوى من الصبر وأفضلها وأعدلها كيف لا؟ وهو الكتاب الذي اختاره الله عز وجل الكتابا خاصما نهائيا بشريا الكتاب الذي اشتم اشتملت علومه على كل العلوم والكتاب المهيمن على كل الكتب التي سبقت والمتدبر لكتاب الله عز وجل يجد أن كتاب الله عز وجل لا يمتغر على جوانب تعقبية فحسب بل أن القرآن الكريم الذي أنزله الله إلينا ما هو إلا منهج حياة متكامل منهج في العبادات منهج في المعاملات منهج في الإنصار، منهج في الزماع، منهج في بناء الصرح، منهج في بناء الدولة، منهج في الزواج، منهج في السياسة، منهج في الزلم، وهو مع هذا وهذا منهج حم، منهج حم أنزله الله عز وجل ليحكم بين الناس في ما خالفه فيه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بالحق فما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب لأجل فرقة في الحق. وما أنزله لأجل لأجل تعظيم يرهب اثم فحد بل انزله حكما حاسما قاضيا على كل الشرائع دونها وذلك واضح يظهر جلي في سوره المائدة سبب نزول تلك الآيات التي سميت مؤخرا اسم الظلئ فلها عليها مؤخرا بايات الحاسبيه لفظ نزول هذه الآيات أن اليهود حرفوا دينهم حرفوا كتابهم الذي أزله الله عز وجل إليهم حرفوا منهجه الذي استعملهم الله عز وجل عليه، وكان لما حرفوه أن حرفوا حكم الزاني فوجدوا في الثوراء أن الله عز وجل حكم على الزاني المحطن الذي يسمي وهو متزوج بالرجل يرجع حتى الموت هذا حكم الله عز وجل بالتوراة التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن إلا أن أهل التسابي غيروا وبدلوا لأنهم لم يرغلوا ذلك الحوم فكانوا أن فيما غينهم على ان يحنم الزالي ان يطفق وجهه بالسواد وعلى ان يركبوه على حمار ويطوفو به في الشوارع هذا حفظه الذي ارتضوه من دون حلم الله عز وجل فحدث انزل رجل من اليوم في زمج النبي صلى الله عليه وسلم زنى رجل من اليهود في دولة الإسلام في المدينة المنورة فقالوا وتنازعوا وتناظروا فيما بينهم فالزرروا وقالوا اجهدوا به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميل والإركاب أخذكم بقوله ويكون نبي من أمتيار الله قد أضركم على ذلك وإن أمركم برجل أعرضتم عنه فأنزل الله عز وجل قوله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون في ضعف ذات وما أولئك بالمؤمنين ثم بدأ الله عز وجل يخص لنبيه أطالة ولنا من بعده قصة حاسمية في في الكتب الزافرة فيقول سبحانه إنا أنزلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أزموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شغداء لم ينزل الله عز وجل الثورات لتزين به المكتبات. ولم ينزل الثورات لتزين به المكتبات. إنما أنزله ليحكم ليحكم به النبيون الذين هادوا للربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تجدروا بآياتي ثمنا قليلا ثم قال الله عز وجل حاسما على من طالف أمره بذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال الحسد البري رحمه الله نزل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزل هذا القول في بني إسرائيل وهي علينا واجبة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يؤثِر الله عز وجل هذا الحكم في الآية التي بعدها، وكتمنا عليهم فيها أن نكتب النبى. والعين بالعين والأنف بالأنف والأمر بالأمر والجوح حفار فمن تقدق به فهو كفار الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بين الله لهم عز وجل أن النفس بجبس وأن العين بالعين وأنه ينبغي أن يقيم العدل والقسط فيما بينهم لكنهم أبوا ذلك. كانوا إذا سرق فيه الشريف سرقوه وإذا سرق فيه الضعيف أقاموا عليه الحج فانتشر في الأرض فتاة عريض القوي يأكل الضعيف والغني يأكل, يأكل الفقير وهكذا حتى في القرم بينهم لذا فتم الله عز وجل قوله: ومن لم يحب بما أنزم الله فأولئك هم الظالمون هنا انتهى الحديث عن التوراة. وقد بين الله عز وجل حكم من لم يحكم بالتوراة في حينها. ثم بدأ الله عز وجل يقص لنا. يقص لنا قصة الانجيل. قال وقفينا على آثارهم بعيسا في مريم. رضينا على آثارهم بعيداً لمريم مطلقاً لما بين يدي من الثوراة مؤكدا ومطلقاً لما أنزلنا قبله من الثوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومطلقاً لما بين يدي من الثوراة وهدى وموحظة للمؤمنين ثم يأقول الله عز وجل أهل الانجيل فيقول وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ هذا حكم الله عز وجل في التوراة وبيانه لما أنزل بعده في الإنجيل ثم شرع الله عز وجل يخط لنبيه ولنا أنه سبحانه انزل القرآن الكريم ليهيمن على الشرائع كلها فيقول سبحانه في الآية التي بعدها وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه ليس مصدقا فقط بل مهيمنا شاهدا وحكما على الكتب التي قبلهم على الكتب التي قبلهم يجب على من أنزل الله عز وجل عليه القرآن أن يُعرض على ما سواه من الكتب والقوانين التي كانت قبله أو تُجِعَت بعده لأن الله عز وجل فطرح بقوله وأنزلنا إليك الفكار بالحفظ مصدقاً لما بين يديه من الفكار ومهيدناً عليه احكموا بينه بما أنزل الله احكموا بينه بما أنزل الله ولا تتبعوا اهواء ولا تتبعوا اهواء ياهلم الله عز وجل نبيهه صلى الله عليه وسلم الا يتبع اهواء من سمع فيه ابو بكر وفيه عمر وفيه من سمعتم من الصحارة. يأمر الله عز وجل نبيه ان لا يضيع احد المفاتل حكم الله عز وجل. فلا طاعة لأحد امام امر الله عز وجل. تخيل ذلك المجتمع الضاطي ذلك المجتمع المؤمن الذي اختاره الله عز وجل لحظ رسالته. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يتبع أخواء ذلك المجتمع وأن يقيم بينهم حكم الله عز وجل وارفكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أخواءهم لكل جعلنا منكم شرعة ومهاجة وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَنَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِدْ لِيَبْلُوَكُمْ بِمَا آتَاكُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْبِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَحْثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ بِهِ تَخْتَرِفُونَ ثم يؤسد الله عز وجل على هذا الأمر في آية بعدها فيقول سبحانه وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم يهجد على ذات المعنى ولا تتبع أهواءهم اسمعوا يا دعاة الديمقرارية اسمعوا يا من تقولون حكم الشعب للشعب يقول الله عز وجد فرحكم بينهم بما أنزل الله وَلَا تتبع هواهم واحذرهم أن يبتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فكيف بم wrap upwtion عن كل ما أنزل الله واحذرهم أن يبتنوك عن بعض مَا أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يطيفه لبعض وإن كثيرا من الناس مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أب حكم الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أي الدولتين تختار؟ أي الشرعين تختار؟ تختار أن تعيش في ظل دولة ورعا تستورها المساق والسراق وتستاذ الآفاق والعملاء أم تعيش في دولة؟ أنزل الله عز وجل تستورها من داب السماء هذا حكم الجاهلية يكون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوحدون أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على رسوله المصرى وعلى آله وطحبه ومن لنهجه إلى يوم الدين ارتفى قال كثير رحمه الله تعليقا على قرل الله عز وجل هذا حكم الجاهلية يبعون ومن أحسن من الله حكم الجاهل يبعون قال رحمه الله ينذر الله عز وجل من اعرض عن حكمه وعدل عنه متعمدا إلى هيهه من الشرائع كما يفعل في كما يفعل في هذا الزمان أي في وقت كما يفعل في هذا الزمان في زمن ماضون اتباع في الخان الذي شرع عليكم كتابا سماه الياه فجمع فيه شرارع شتاة أقل شيئا من اليهودية وشيئا من النصرانية وشيئا من الللة الإسلامية وشيئا من أهوائه وآلافه فجمعه بكتاب سماه اليات وأمر جميع ولاياته في أن تتحاكم إلى هذا الكتاب فيقول ابن كثير فمن تحاسم الى بياته من دون حكم الله عز وجل فهو فاسد يجب فتاله لانه استبدل شريعة الله عز وجل التي امر الناس بالانقياد اليها بشريعة وضعها من بنياتها بكائه هذا قول مكثير بمن تحاكم الى الناس الذي شرعه لكي اتخاذ ثم تحاكم ابناؤه اي ابناؤه لكي اتخاذ الى ذات الكتاب فحكم علماء ذاك الزمان على ان من تحاكم الى هذا الكتاب فقد خرج من ملة الاسلام وعليه يجب قتاله حتى يعود إلى السحاكم إلى شرع الله عز وجل قال السدي رحمه الله قال السدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال أي من عدل عن حكم الله عز وجل متعمدا. إلى حكم آخر فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيا أهل الإسلام إن أعداءكم يريدون منكم أن تعدلوا من شريعة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الدين التي اخترعوها من بنيات أمكائهم فاخترعوا لنا الفرلمانات والتسافير الورعية فقالوا حكم الشعب للشعب وهذا هو معنى كلمة ثيم فلو حكم الشعب بغير ما أنزل الله قالوا أخذنا به فأنزل الله عز وجل أن حكم الثالث قطع اليد قالوا لا هذه وحية وكأنه أرحم بالناس من إله من, من الذي خلقه وحكم الله عز وجل على من بدل دينه بالقتل حكم على من ارتد عن دين الإسلام بالقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فأخلوه هذا هو رسول الله الذي أرسل رحمة للعالمين. ورزله ليجور الناس من طريق النار إلى طريق الجنة فقال من بذل دينه فاقلوه قالوا لا هادم لوحشية أين الحرية أين حرية الاختيار أين حرية التعبير وكأنهم أرحموا بأمة محمد من محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله عز وجل ثمنكم على الشرع الذي أنزله إليكم ويريد منكم أن تقيموا شرعه في أنفسكم وفي أهلِكم وفي معاملاتكم وفي كل شؤونكم وهذا هو بالضبط معنى الإسلام الذي تتشرفون بالانتساب إليه فال穆سلمُ مستلمُ خاضعُ مُنيرٌ إلى شرع الله عز وجل فيما حبَّت نفسه وفيما كرهت فهو محب لشرع الله عز وجل أيا كان ذلك الموضع. الله أمرتنا إلى لي بكرد جميل. الله أمرتنا إلى لي بكرد جميل. اللهم رحِط صُلُفنا. اللهم لِمَشَمَّلنا. اللهم اللهم مرحبا الله بنا اللهم كلنا هادي ومؤيد ونصير اللهم اننا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعود بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا افرج علينا صرا ربنا افرج علينا صرا وثبت خدامنا وهم صبرنا عن قوم الكافرين الله اللهم عليك بالرافظة الفيزةين والنطار المعتدين واليهود الغاطبين ومن والاهم من العالمين اللهم لا ترفع لهم روح ولا تحقف لهم غاية واجعلهم لمن خذر آية اللهم يا أحد يا صمت. يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اننا لنا اخوان يضاحون في سجون الظالمين اللهم اننا لنا اخوان يضاحون في سجون الظالمين اللهم إنا نسالك لهم الفرج القريب اللهم انزل عليهم الصبر والسكينه اللهم انزل عليهم الصبر والسكينه واعدهم من أهل الإنسانين غالبين برحمتك يا أرحم الراحمين حباد الله انتقوا الله فيما أمر وانتقوا عما عندنها وزجر معشر الإخوة نفهني بعض الإخوة أن تجمع السيارات خلف وأمام الجامع قد يشكل خطرا على أهل المثل وأمرنا الله عز وجل لأهل حذر فلو تسربتم وطربتم السيارات في الطرقات لكي لا تزبج انتباه العدون إلى هذا المكان أسأل الله العلي العظيم بأسماء كثثة وقفاتك العلا أي أفض المظلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله وآكل الصلاة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 في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والأخبار هَادِيَ الْمِلَّةِ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَحْتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ نَحْتَدُّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُونَ إِنْ كَانُوا بِالشَّرِّ دُعَاءَ الْقَائِرِ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ هُلُوا وَضَعَنَّا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَمَحَوْنَا آية الليل وجعلنا آية نهاية مبصرة لثبته تصلا من رعبكم ولتعلموا عدد السنين والحساء وكل شيء وَقُلْنَا هُذَا صِرَاطٌ لِّلَّذِينَ هُمْ مُنْعَمُونَ وَكُلَّ امْرِئٍ ذَاقَ مِنَ الضَّرَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْ شَاءَ إِفْرَاجَ كِتَابًا إِفْرَاجَ كِتَابًا الله اكبر سمع الله من حمده الله أكبر. الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر الله <تصفيق> أكبر <تصفيق> الحمد لله ربي العالمين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 لن ننسى اللهم الله ربو في عضق ولخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من شره هو كتاب كتفى نفسك اليوم عليك حث ايمان ما ليس ذا انما يثني وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْكَا وَلَا تَزِرْ وَأَفِرَةٌ مِسْرًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَفَعَتَ رَسُلُّنَا الله